حب النبي سيد محمد آمن قطب حبيب النبي. نبي سيد محمد آمن قطب حبيب النبي يا إمام الروس لي سندي أنت بعض الله هي مطامدي فبد Ya Ya Wa Akhir Adi Ya Rasul Allah Kudbi Adi Bushra وأهلي بيتي القيران وصحبي هي ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي عليه وسلم